بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيضربون في بضع سنين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 وَلَمْ يَسِيرْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ عَلَى رُءُوسِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وأثار الأرض وعمروها أكثر مما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 ساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنشَؤُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنَ أن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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَفْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَلَامُكُمْ بِالْنِيَلِ وَالْحَيَاةِ بِكِوَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم Hal kum mma malaqat, ayman kum min shuraka, fi ma rizqunakum, faatum fihi sawa, تَقَطُّعُ نَهُمْ كَثِيفَةٌ أَمْ هُسُكٌ كَذَلِكَ نَقَصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْهُوَاهُمْ بِغَيْرِ علم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 أذاقهم منه رحمة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشريكون ليكفروا بما أتيناهم فتمت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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك طير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَانِ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 سبح له وتعال عن ما يشترون وها الفساد في البر والبحر بما كسبت أي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. يُلْفِرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّرات وليزقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 أُبُو إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَذَاقُوا مِن بَعْدِهِۦ يَقْطُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا tetapi hadil umi atas dzalalatim. Ia tidak mendengar kecuali mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Allah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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنكم إلا مبطلون